الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واف, واف والقرآن, المجيد والقران المجيد بل عجبا 119. الكافرون آذا شيء عجيب 110. بل علموا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون آذا شيء عجيب 111. متنا وكنا ترابا هناك رجل بعيد هناك رجل بعيد قد علمنا ما تنفث الارض منهم قد علمنا منهم كتاب حفيظ وعندنا كتاب حفيظ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مريج بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ كَيْفَ عَمِقُهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا من والأَرضَ مدَدناهو القَنَ فيِيه رواس وَأَن بَتنا فيِيهَا مِن كل زَووج هُوَ الصِّرَاطُ وَذِكْرٌ لِّكُلِّ عَابِدٍ مّنِيبٌ هُوَ الصِّرَاطُ وَذِكْرٌ الحصيد عَابِدٍ مّنِيبٌ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وحب وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعد وفرعون واخوان لوط وعد وفرعون لوط وقوم تبع ام وتب كل كذب الرسول فحق وعيد ام من كذب الرسول تحقق وعيد اف عين بالخلق الاول اف عين بالخلق الأول بل ام في لبس من خلق جديد وَولقل خلَق الإنسانان وَونعلممات وَسكس به نفس وَق خلَ الإِن س وونَّ وسكس به نفس وَونحن أقب إليه من حبل إليه من حبل الوريد, ونحن أقرب إليه من حبل الوريد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 ووج سكرة الموت بالح ووج سكرة الموت بالحذ ماكن منه تحيدذ ماكن منه تحيد وون في خاف الص ولو في خف الصذ يوم الويدذ يوم الويد وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدُ أَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدُ لَقَدْ كنت في غفلة هذا فكشفنا عنك غقاءك فبصرك اليوم حديد 110. لقد في غفلة من هذا فكشفنا عنك غقاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه القي يا في جهنم كل كفار عنيد القي من منع للخير معتد مريب من منع للخير الذي جعل مع الله الهًا آخر فألخياه في العذاب الشديد الذي جعل مع الله الهًا آخر فألخياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أغويتهم ولكن كان في ضلال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 ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبير ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبير يوم نقول لجهنم مهل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم لما هل انتلفت وتقول هل من مزيد وأُلِفَتِ الجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ أُلِفَتِ الجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ, أواب حفير هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خَشِيَ ٱللَّهَ مَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيرٍ مَن خَشِيَ ٱللَّهَ مَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيرٍ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ اُدْخُلُوهَا بسلام ذلك يوم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لوما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم اشد منهم بعضا فنقبوا في البلاد هل من محيص وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بقشا فنقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وَلَقَِ خَلَقُ السماواتِ والْأَرضَ وَما بينَهُماَا فيِي سِتَّةِ أي مِ وَما مَ السَّنَامِ اللغور وَلَقَد خَلَكُ السماوات والالْأَضماَا بينَهُماَا في اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب اصبر يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأربع السجود ومن الليل فسبحه وأربع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق يوم الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ان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 نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجباع نحن اعلم بما يقولون فذكر بالقران من يخاف فذكر بالقران من يخاف وعيد